ومعشر الإخوة إن الناظر إلى أحوال المسلمين في كثير من البلدان وما نزل عليهم من تسلق الاعداء وكثرة القتل فيهم وما أحوال الشام والعراق وأركان وغيرها من الأوطان بمن آه عن اسماعنا كم هو شديد على المسلم ان يرى إخوانه يسامون سوء العذاب وينزل بهم ظلم الشديد والعدوان ان كثيرا من بلاد المسلمين اصبحت مرتعا لاعداء الدين فاضعفوا جيوشهم واقتصادهم ودمروا التنميه والحضاره وأوقفوا التعليم والتطوير وفرقوا جماعه المسلمين واصبحت تلك البلاد ضعيفه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 يوشك ان تداعى عليكم الأمم من كل افق كما تداعى الاكله على قصعتها فقالوا يا رسول الله امن قله بنا يومئذ قال انتم يومئذ كثير ولكن تكونون غذاء كغذاء السيل تنزع المهابه من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهم قالوا يا رسول الله وما الوهم نصل الله عليه وسلم حب الحياة حب الحياة وجرأة الموت فقوله صلى الله عليه وسلم تداعي عليكم نوما أي أيدعوا بعضهم بعضا لأجل اعتداء عليكم ومقاتلتكم وسلب ما أنكتبوه من ديار وأموال وما عندكم من خيارات وقوله صلى الله عليه وسلم كما تداعي أي أنهم يشاهدون ما في أيديكم من أنواع الخير الذي يفيه الله جل وعلا عليكم وهدى المشاهد فإن عرضي الإسلام فإن عرضي الإسلام اليوم فيها من أنواع الخيرات والبركات. وما أخرجه الله لهم من باطن الارض وما أفاءته الزروع والثمار وما جرت به الانهار وما هو على حافات البحار من أنواع الخير ما يحقق الاكتفاء الذاتي لهذه الأمة لو في إدارة شؤونها وما في ايديها من هذه النعم والخيرات وقوله عليه الصلاة والسلام كما تداعى الأكلة هو جمع آكل وهو انهم يشاهدون بما في ايدي المسلمين كما تداعى الاكله الى قصعتها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 يوضح ايضا أنهم حينما يتداعون إلى هذا الأمر فإنهم يطلبون ايسر السبل التي يأخذون من خلالها ما بأيدي المسلمين بلا ضرر يلحقون ولا شر يصيبهم ولا غير ذلك مما يفقدونه من انفسهم والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم في هذا الحديث طب تسلق فرق الكفر والضلال حيث يدعو بعضهم بعضا مع اختلاف ميلادهم وتباين مشاربهم وعقائدهم لكنهم يجتمعون جميعا على حرب همة الإسلام والطمع فيما أفأ الله عليهم ليكسروا شوكة المسلمين ويغلبوه ويأخذوا ما ملكهم الله إياه من الديار وأنتم ترون عباد الله ترون بوضوح وجلال تحالف النصارى واليهود والمجوس والملاحدة من الشيوعيين وغيرهم كلهم هم متفقون على حرب أهل الإسلام وعلى إضعافهم يريدون ليطفلوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كي هل كافرون. وقال الله وإذا خلو عبوا عليكم الأنام من الغير وقال الله إنهم يكيدون كيدا هذه حقيقة العدل بل هذا ما نراه واقعا في أفعالهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين جفروا الملائكة يضربون وجوههم وردباهم وذوقوا عذاب الحريق.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 وهو البلد الذي عجزوا عن اثاره شعبه الواعي إبان ثورات الشعوب واظهر تماسكا وتلاحما مع ولي امر اظهر العالم كله وقد خطط له العدو بل ومول له العدو واغرى السفهاء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 قال السعدي رحمه الله وانت اذا استقرات الدول الاسلاميه وجدت السبب الاعظم في زوال ملكها في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي اطمع فيه الاعداء وجعل بأسهم بينهم انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوه ان من الحصاده إن من الحصافة وحسن الراي ان نعلم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 وإذا وقعت مصيبه من مال او غيره امتثل امر الله جل وعلا بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاروان والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون ولذلك عليهم صلوات من ربهم الرحمن وكلائك هم المهتدون من هم المهتدون هم الصابرون واعلم عباد الله انه ما نزل بلا واصبحنا نرى اناسا لم يعرفوا نعمه الله حق المعرفه ولم يقدروها حق قدرها وراينا من انواع الاسراف والكبر والتبذير وكسر قلوب الفقراء والمطر ما يخشى عليه من العقوبه والعقوبه إذا نزلت قد ولا تخص ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فدعوة عباد الله دعوة لعادة النظر ممن تجاوز في كثير من تصرفاتهم ممن تجاوزوا في كثير من تصرفاتهم وأخلاقياتهم أن يتقوا الله في إخوانهم ان يتقوا الله في بلدهم وما أنعم الله عليهم ونحافظ على هذا الكيان العظيم ونتقي الله, ونتقي الله في ألسنتنا وما تكتبه أيدينا في أجهزة التواصل من سب وتجيش وكلام يؤدي إلى الفوضى، فكل ستسأل أعضاؤه يوم القيامة عما اقترفت وجنت والله لا يخفى عليه خافية وتأكدوا بل وعيقنوا عباد الله